يا خير من يما ملعبون ساحتهم سعيا وضوحا مطون الأينك إله رسمين ومن هو الآيات الكبرى المعتذرين ومن هو النعمه العظمه المعتذرين فريت من حرم ليلاً إلى حرم كما سرى البدر في ذا من الظلمين وبذل تترق إلى أن يتم عنزلة من قابل أوثين لم تدرك ولا أم تغرمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تأجبئ ما مخدوم على الخدمين وأنت تخترق السبع السباق بهم موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع سوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستادمين عافت كل مقام بالإضافات إير نودي بالرقي مثل المفرد العالمي كي ما تفوز بضم أي مستثير عن العيون وجر أي مستعمي فخلت كل فقار غير مسترجن. وجز كل مقام غير مزاحم وجل مقدار ما ولت من ركب وعز إدراك ما من بإني عميل إسرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ربنا ركنا غير منادم لما دعوا الله دعينا لطاعته بأسرى الرسل كنا أسرى من <تصفيق>